ا ل ش ي ء الذي ي ي د ا يكون ا ا ي ا ل ان و ن ا ا ا ل ذ ان ي ك ا ا ل أ ودمر ي ا ن ب ي Bye.、Hey. on t h e、no. Thank you. <coughs> ب ا ل ا ر ض بقادر على أ ن يخلق مثلهم بلاء بلى أن يخلق مثلهم بلى What a g a m y e a وفي الصور نفخه Yeah. 「今夜は」 ¡Gracias! موسوعه ي ل ن ا ك ا ل ك ث ر س ي للعلوم ا ل ا س ح ا ر ي ا ل نستودعكم الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته